بسم الله كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي اني وهن العظم مني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 يرثني ويرث مِنْ آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا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 إلَهَا ووحَنَاب فَأَْسَلن إلَهَا أُوحَنَا فَتَمَثتَّلَ لَهَا بَشرًا سَونّْ قَالَت إِي أَعذُ بِحْمانِ مِن كَئِن كُ تَدَقِيَّا قَالَ إَِّ ماَا أَنَ وَصُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَ زَكِنَّْا. وَأَنَّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا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 خُلَتِي تُساقِطُ عَلَيْكِ رطباً جَنِّيّاً فَكُنِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إنسيا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 كان في المهدي صبيا قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت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 أسمع بهم وأبصر يوم يتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن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 لا ان لم تنتهي لارجو منك وهتمني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ان وكان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب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 وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس ان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 وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا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 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ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 اهو من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن قُمْ إِنَّا وَارِثُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَا قَضَيَا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن دنيا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئيا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 أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُمْ وَلَذَا أَطَلَعَنَ غَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فوءا واتخذوا من إِلَٰهٍ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ ما نعد لهم عذابا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوما نحشر المتبين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين الى جهنم ما وردا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَخَذَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْعِدًا لا يملكون الشفاعه لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 وَكُلّهُم آتهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَوذَا وَكُلّهُ آتِ آتِ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرْ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا